اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت